فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن سريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تفتغيتون ربكم فاشتجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مربفين وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لِّيُخْشِيَكُمْ وَعَسَى أَن نَّتَنَ مِنهُ وَيُنَجِّيَ عَلَيْكُمْ السماء ايما ليطهركم به ليطهركم به ويذر عنكم رزق الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به لقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه ان معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يضربوهم فَوْقَ الْعَنَاقِ وَيَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأنا للكافرين عباب النار يا أيها الذين آمنوا ش قيتُمَُّينَ كَثَروا زَحْسًا فَل تُ وَُّوم لَدد وَمَه وَلّهِم يَوْمَ إجُ بُ رَهُ إِللاا محلَِّ فَقِتَ إللا محلَِّ فَِقِتَلَْ متتحَيز للَ فئثين فَقَددَ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 لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا أَوْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ